وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا ورسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا ويحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وانفر لنا واضحلنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد جاء تَمَّ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ نَّارُكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا تفسير سوره الاعراف